وَقَفَ نَغْمُ مُثَنَّى ودخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرُّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَاً